أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير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 فما لكم في المنافقين فئتان والله أر بما كسبوا اتريدون ان تهذم من اول الله ومن يغضب الله فلن تجد له سبيلا والد ولو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم فلا تتخذوا منهم حتى يهاج ير فيِي سَبيلله فإن تَبَ فَخُذُوهمْ مَقْطُلُهُم حَيْثُ وجدَدمهُمهُم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 السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنن قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتذركم وينطوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم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 وقاله مير الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ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 إَِّ الذيذينَ تَفَّهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِم فُسِهِمْ قالالوا فِي مَكُْ تُمْدُ قالالوا كَُّ مُستَووعَافينَ فِي الأرْرضَر قالَالوا ألَمْ تَكُْأَرمُ اللهَّهِ وَاسِعََةً فَتُاجِجُ فيِيهَا فَأُولائِكَ مَأَوَوَ جَهلهَا النَمْنَمْنَ وَسَاءَت النَّ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن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 a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 طائكم والتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فينصلو معك ولا حذرهم واسلحتهم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 وَخُذُ حذُ رَكُ إِ اللهَّه عَدكَافِرينَا عَذاَابَ مَنُهين فَإذا قَويدُ مُصوَلا تَ فَذْكُور اللهَّه قِيَمَ وَقُودَ عَ جُلُه بكُمُّ فَإذا قَُأَناتٌ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 كان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا